Hallelujah. Yeah. يا حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبي يا حبيبي حياتي إلا عشانك وبالندى this yeah. wow. laa wara omri ana Kiitos بحياتي إلا عشانك عمري ما دؤت حنان في حياتي زي حلالك ولا حبي يا حبيبي حياتي إلا عشانك وبالله Jo er bildin we <laughs> <laughs> So. Aina Aina Aina Asmaa, ألف حب أنت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب كل نظرة إليك بحبة بحبة من جديد من جديد وأفضل أحب أنت خلتني عيش الحب وياك ألف حب أنت خلتني عيش الحب وياك ألف حب Oh, the high bit انا حب تبعنيك الدنيا كل الدنيا انا حب تبعنيك الدنيا كل الدنيا حتى وزلي او حسن Hattà حتى vuot lightning Khojosa Hattà giovy Nytä Anna ha aspirette Aan 요ükse Khojosa Iabo Tää Aan strong Kiitos <todic> kun katsoit Käymme <mys>